قال الإمام مالك رحمه الله تعالى العمل في الهدي إذا عطب أو ضل قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من الهدي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها ثم القي قلائدها في دمها ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها جاء مالك رحمه الله بهذا الباب وهو من لوازم سوق الهدي إلى بيت الله الحرام فقال إن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رسول الله أرأيت إن عطب الهدي أو ضل ماذا أفعل وهذه القضية لما كان صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة وقبل أن تفتح مكة كان يبعث بالهدي من هنا إلى مكة ويبعث به رجلاً يقوم عنه في سوقه وفي نحره وفي القيام بواجبه اذا هذا من باب الهدي الواجب ولا من باب هدي التطوع ها؟ التطوع لان صاحب الهدي جالس في بيت لم يحج يكن عليه هدي تمتع ولا قرار لم يكن عليه جزاء في تقصير في واجب واجبات الحج اذا هدي تطوع وجاء في حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كما اسلفنا انها قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وجاء عنها انه صلى الله عليه وسلم كان يهدي الهدي الى البيت ويقعد بالمدينة فلا يحرم عليه شيء مما كان عليه حلالا قبل الهدي تبين ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها ان الانسان اذا اهدى الى البيت وفي اشهر الحج بسوقه الهدية. لا يكون كالمحرم فيما يحرم عليه بل هو حلال نساءه لباسه الطيب الصيد كل ما كان حلالا يبقى حلالا بخلاف من يقول من اهدى هديا وجلس في بيته صار كالمحرم يحرم عليه ما يحرم على المحرم لا واختلف الناس فيما اذا اهدى المهدي او اراد ان يضحي ودخل شهر ذو الحجة هل يحرم عليه شيء مما كان حلال فبعض الناس لا يمس من شعره ولا يمس اهله يقول لانه سيضحي فهو مثل الحاج سينحر هديه يوم العيد وهذا مذهب احمد والشافعي في أن من كان سيضحي ودخل شهر ذو الحجة لا يأخذ من شعره شيء على حديث ام سلم وهنا ام المؤمنين تقول في حق رسول الله اهدأ ولم يحرم عليه شيء كان قد حلله والحنابلة ومن وافق الاحناف يقولون فرق بين الأضحية وبين الهدي الهدي نسك يتعلق بالبيت والاضحية نسك لا تعلق له بالحج ولا بغيره اذا الخلاف موجود في من سيضحي واعد الاضحية هل ياخذ من شعره شيء في عشر ذي الحجة من يوم واحد لغاية ما يضحي ولا ما يقود؟ الحنابلة والشافعية يقولون لا يأخذ شيء والمالكية والاحناف يقولون يأخذ ولا يحرم عليه شيء كما قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه والخلاف بهذا سببه الفرق بين الاضحيه وبين الاش وبين الهدي اذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الهدي ينحر عنه هناك وهو جالس في مكان ونحن الان ان كنا لا نستطيع ان نرسل هديا من هنا ويذهب به انسان من الممكن ان ترسل قيمة الهدي يهدى لك بمكة وينحر يوم العيد هديا تطوعا كما انك تضحي في بيتك كذلك تستطيع ان شئت ان ترسل بقيمة الهدي يشترى لك ويذبح ويكون هديا تطوعا باسمك هذا موضوع ليش سوق الهدي اما الهدي الذي هو للنسك فهذا صاحبه معه ومحله يأتي تفصيله بعد ذلك يهمنا في هذا الموضوع مسألة المساله المسألة الاولى ما حكم الهدي التطوع اذا عطب والمسألة الثانية سؤال صاحب الهدي عما يعطب اما سؤال صاحب الهدي فهو يعطينا قاعدة هي من اساس توسع وتوثيق وغزارة الفقه الاسلامي وهي اصل يرد على من يعيب على من يقال لهم الفقه التقديري والفقه التقديري هو ان الائمه رحمهم الله او اصحاب الائمه ائمه المذاهب يأتون للسعة افكارهم ولبعد نظرهم ولتفقههم في الدين يتصورون مسائل لم تقع فيما لو وقعت ماذا يكون الحكم فهمتم هذا جماعة ولا هذا التقدير للشيء الذي لم يكن لو كان ماذا يكون الحكم فيه من سعة الافق الاسلامي ولا من ضيقه من سعته ولكن بعض الناس ابعد في هذا التقدير وذهب الى الخيال وبعض الناس التزم حدود الواقع فيما لو امكن الوقوع ولغلو بعض الناس جعل بعض العلماء يعيب على هذا النوع من الفقه التقديري وسمى اصحابه الارأيتية لانهم يقول ارأيت لو ققع كذا ماذا يكون ارايت ارايت قالوا الأرأيتية والصحيح او الحقيقة انهم ليسوا ارايتيه ولكنهم ائمه واصحاب رأي نافذ وبصيرة ثاقبة لاننا وجدنا ما يشهد لتقديراتهم بالفعل قدروها من مئات السنين لم تكن موجودة ووجدت الان وصرنا في حاجة إليها ونسير على تقديرهم ناتي اولا لقضية الهدي هذا السائل الصحابي الجليل يسوق الهدي من المدينة إلى مكة. والهدي يمشي على أرض معرض للكسر بأن يسقط معرض للمرض معرض للبياع أمور متوقعة ولا غير متوقعة متوقعة فهو لثق... إيه... إيه... لبعد نظره ولمعرفته بطبيعة بهيمة الانعام سأل رسول الله لو وقع ما اتوقعه ماذا افعل يبقى سأل عن شيء واقع بالفعل ولا لسه موقع لسه موقع محتمل الوقوع ولا لا محتمل الوقوع هل الرسول قال له لم تسأل عن شيء لم يقع هل عاب عليه هذا ولا اقره على سؤاله واعطاه الجواب. ايش تقول يا جماعه اقره على سؤاله اذا السؤال في محله. واعطاه الجواب لانه امر مشروع وانه يتطلب ذلك. قال اذا عطب الهدي فانحره واغمس قلائده في دمه. ما هي معها قلادة? وهذا من ايه? من مميزات الهدي ولا لا? قلادتها عملا مقصود فاذا رآها انسان عالم بانها هدي مقلد الى البيت وعطب ونحر لان يفوت ويكون ميت فلا ان ينحر ويترك لاهل تلك المحل ينتفعون بلحمه اولى من ان يترك فتموت وتصير جيفة وضياع المال حرام اذا سأل سؤالا عن حكم لم يقع ولكن يتوقع وقوعه وأقره صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال للمستقبل وأجابه عليه فيما لو وقع يبى إذن تقدير المسائل قبل وقوعها وبيان الحكم لها حينما تقع وارد شرعا ولا غير وارد ها وارد نأتي إلى الواقع اقول اولا لطلبة العلم لو ان طالب علم تفرغ لهذا ونقاه من كتب الفقه ربما طلع بحصيلة كثيرة ولكن الواقع الذي حديث عهد به في هذه القضية نجد مسألتين الحياة العملية اليوم تدعونا اليها ولا فكاك لنا عنها وهي اولا جاء عند الملكية في شرح الدردير لو أن إنسانا صلى في أرجوحة معلقة في الهواء أتصح صلاته أم لا هذا التقدير مبني على أن الملكية يقولون لا تصح الصلاة إلا على الأرض أو ما هو متصل بالأرض لا تصح إيش الصلاة إلا على الأرض أو ما هو متصل بالأرض لحديث جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فاذا كان على الارض هذه الارض اذا كان على السقف السقف متصل بالارض ولا لا متصل اذا كان على ظهر على اقصن شجره وحط عليه سرير وعلقه في الشجره يصح ولا لا لو جب ارجوحه وربطها بحبال ونزلها وفي بطن الأرجوحة وصل تبقى متصله بالارض ولا لا بحبالها عن طريق الشجر والشجر مرتبط بيش متصل بالأرض لو علق الأرجوحة في السد هذه المروحة لو جبنا وإنسان قام يصلي عليها متصل بالأرض ولا لا إذا صلى على ظهر سفينة السفينة متصلة بالأرض ولا لا الماء بينها وبين قاع البحر إذا متصلة بالأرض فهم وضعوا هذه القاعدة فإذا جاءت أرجوحة معلقة في الهواء الهواء يحيطها من اربع جهات يبقى هذه متصله بالارض ها لا لو جاء انسان شوفوا البالونات ولما تعرفوا البالونات الطائره الطائره التي هي في الهواء هل هي متصله بالارض هنا يقدرون فيما لو صلى في, في ارجوحه معلقه هم ما شافوش الطائره ولا كان في زمنهم طائرات كان في بالونات ولا طائرات من 300-400 سنة ماك الطائرات من الأكثر من 100 سنة ففي هذه الحالة لما قدروا هذا التقدير أتصح صلاته أم لا تصح صار في النظر عن آه أو لا يهمنا التقدير في هذه المسألة هم يقولون لا تصح الصلاة ولكن إذا كان إنسان في طائرة 10 ساعات و12 ساعة نضيع الصلاة لا ما نضيعها لكن كما قال ولدنا الشيخ الأمين وصلينا معه جماعة صلاة الصبح في نيجيريا من كنو إلى كادونا والمساء ركبنا قبل الفجر بنصف ساعة والطيران ثلاث ساعات اذا الشمس هتطلع وإحنا فيش في الجو وصلينا جماعة والحمد لله من أحسن ما يكون وتذاكر رحمه الله هذه القاعده فنحن الآن نقول الأرجوحة في الهواء جاءت اتصح الصلاة فيها أم لا وإذا أمعنا النظر وجدنا الطائرة متصلة بالأرض عن طريق الهواء الموجود ولو كان هناك تفريغ هواء لسقطت وأنتم في وقت القيلولة تجدون مطبات كبيرة يقولك إيش تفريغ الهواء الهواء في وقت الحر يكون مخلخل يحصل هناك مطبات هوائية نحن في يهمنا إيش تقدير أرجوحة معلقة في الهواء قبل ما تنسى هل انت تستطيع أن تصور ارجوحه معلقه بنفسها في الهواء ما يمكن لكن جاءت البالونات وجاءت الطائرات وجاءت الأرجوحة المعلقة في الهواء يبقى هذا فقه تقديري ولا واقعي تقديري وواقع ولا لا تصلون في الطائره تقول لا احنا ملكيه ما ينصح تصلي نصلي التقدير الثاني نحن الآن نجد في وسائل النقل السرعه والانتقال وفي كل سنة بل وفي كل شهر يقع هذا التساؤل وخاصة في رمضان انسان انطار من الدار البيضاء في طلوع الشمس وجاء الى المدينة تغرب شمس المدينة قبل الدار البيضاء بثلاث ساعات كده ولا، لا فهل يا ترى يقول انا عندي نهر لربع ينتظر بفطره غروب الشمس في البلد الذي قام منه حتى يكمل يومه ولا يفطر معنا وكسب ثلاث ساعات ايش تقوله هو حيدفع هذا الثمن حينما يرجع لو انه صلى الصبح هنا وطار من جدة عند طلوع الشمس وذهب الى الدار البيضاء هنا في جدة ستغرب الشمس قبل الدار البيضاء بكم بثلاث ساعات هل يفطر معنا ولا ينتظر دفعتات الساعات الاولى في الدار البيضاء هنا يقولون ايضا ما كانش عندهم طيران ولا شيء عندهم ايش شيء يتصورون ان يطير الانسان فقالوا لو طار ولي هذا اللي يمكن للعقل ان يتصور او كذا معنى احنا ما شفنا ولي طار ولو طار لطار لان وجدنا في تاريخ الاسلام سيد الاولياء وسادات الاولياء ما في واحد منهم طار متر واحد اذا ما في طيران ولي ولا غير هذه امور البشر يمشي على اقدامه لو كان الطيران لولي لكان رسول الله طير من مكة للمدينة ولا يخشش لها وثلاثة ايام بلاش هذي المسألة هذه خلوها في جانب يهمنا انهم كيفوا المسألة بطيران ولي ليبنوا هذا الحكم لو طار ولي من المغرب الى المشرق فغربت الشمس فهل يفطر مع البلد الذي وصل اليه او الى البلد الذي طار منه الحسن الآن, الان الاولياء وغير الاولياء طاروا ولا لا الان الولي وغير الولي طير فهل يا ترى من طار من غرب الى شرق يفطر مع اهل بلده ولا مع البلد التي وصل اليها بلاش اليوم هذا طار من المغرب الى المشرق في يوم 28 رمضان وجاء الى المشرق فوجدهم 29 وبكره عيد بكره عيد على حساب ان الصيام هنا 29 وهناك عنده في بلد لسه 29 و30 هل يعيد مع البلد التي طار اليها او ينتظر عيد بلده الذي طار منه ها البلد الذي طار إليه إذا كان العكس صاموا هنا قبل هناك بيوم وطار من هنا إلى هناك مكمل الثلاثين وبكره عيد عنده لكنه الثلاثين بحسب الدار البيضاء وهم صيام ماذا يفعل ها؟ يصوم واحد وثلاثين لا يفطر سر طيب بالعكس عكسنا طار من هنا وبقي و... ولم يكمل الشهر وهناك ناقص الشهر عندهم هل يفطر معهم ولا يقول لا أنا اكمل شهري يفطر ويقضي ما فاته اذا المسألة سجلت في كتب الفقه من مئات السنين فيما يتعلق بتفاوت الزمن سواء كان في اليوم الواحد لتفاوت الغروب او كان في الشهر لتفاوت رؤية الهلال هذا الفعل او هذا الفقه التقديري يعتبر خيال يعتبر ارائيتيه او يعتبر واقعي او مبينا للواقع او كفانا مؤونه البحث ايش تقول يا جماعه اذا لا نعيب على الفقه التقديري ونسمي اصحابه ارائيتيه ولكن ان وجدنا منهم بعض التطرف او بعض المغالاة او تصور الاشياء التي لا تكاد تكون توجد ايضا نتريث لعلها توجد فيما بعد نحن الان لا نعقلها لانها لم تقع لو انهم قيل لهم في وقتهم سيطير انسان في الهواء ما صدقوا ذلك اذا نحن الان لو وجدنا في كتب الفقه ما لا يحتمله عقولنا تصورا لا نبادر بالنقد ولا نبادر بالعيب ولا نبادر بالليش بالانتقاص من حقهم لا والله إنهم أجروا فضلا كبيرا لنا ورتبوا وقعدوا قواعد ثابتة وهذا مبدأها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو عطب الهدي ماذا أفعل به انحره واغمس قلاد أيما بدنت عطبت فانحرها واغمس قلادتها في دمها وخل بينها وبين الناس وهذا الذي ينبغي على طالب العلم ان يتريت فيه وان يعتبر هذا تهور او تسامح او تساهل او ترف علمي كما يقول الناس لا بل هو تأسيس وتقعيد نحتاجه نحن فيما بعد لو قدرنا الان اشياء على مقتضى ما عندنا وجاءت امور على من واقع ما عشناه لو صار كذا ما هو كذا هل يكون عيبا علينا ما دام في مكنة العقل أن يقع هذا لا مانع فيه والله تعالى اعلم يقول أخ ما هي الحكمة في اغمس قلائدها في دمها أشرت إلى أن هذا إشعار لمن يراه بأن نحرها مقصود لم يكن مجرد تعدي إنسان على هدي أو لم يكن تجر مجرد اعتداء على بدنه أو على ناقه غمس القلادة في دمها نهاية أمرها وكأنه إشعار لمن يراها إلى أنها بلغت محلها محلها أن تنحر ومحلها لا تحل شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد فلم يحلها أحد ولم يتعد أحد أحل قلادتها دمها وهو نحرها لعطبها فيكون ذلك بمثابة البيان للناس بأن هذا فعل صاحبها وإذن في تعاطيها وتناول ما شاء من لحمها